يا رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المستمعون فهذه هي الحلقة السابعة والتسعون من حلقات من أحكام القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتون الكتاب كذلك قال الذين من قبلهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى أتبع ريسى عليه الصلاة والسلام وكل منهما يضلل الآخر كما في هذه الآية الكريمة قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يضلل بعضهم بعضا وهم يتنون الكتاب ويعلمون منه على الحق ولا شك أن النصارى كانوا على الحق هنا كانت ملتهم قائمة قبل بيتة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن النهود كانوا على باطل حيث كفروا بيسا عليه الصلاة والسلام مع أنه مرسلوا إليهم لقوله تعالى ويطال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحنق وبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا كلهم على دين منسوخ وليسوا على شيء فإن الله تعالى يقول ومن يرتع غير الإسلاميين فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وكانوا أولياء بعضهم لبعض كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وصارت النصارى كاليهود في كونهم علم الحق ولم يتبعوه. قال الله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. أي قال أهل الجهل والظلال مثل قولهم أي في أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل وليس على شيء فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إذا بغيت الناس فإن الله يفصل بين الخلق من هو على حق ومن هو على باطل في هذه الآية الكريمة من الإحكام والفوائد بيان عداوة اليهود بعضهم لبعض بيان عداوة اليهود والنصارى بعضهم لبعض وأن كل طائفة منهم تضلل الطائفة الأخرى ولكن هذه العداوة بعد بعتة محمد صلى الله عليه وآله وسلم صارت ولاية كما قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وقال تعالى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الأهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن فواجه هذه الآية وأحكامها أن هذه المقالة لا تقالها اليهود وقالتها النصارى يقولها أيضا كل من كان جاهلا أي كل من كان ذا وليس عنده علم فإنه يقول مثل هذا القول الباطل الذي يريد أن يضحض به الحق ومن فرائج هذه الآتة وأحكامها أن الله إثبات إثبات الجزاء يوم القيامة لقول الله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة ومن فائدها وأحكامها أن الذين اختلفوا في الكتاب وفي الرسل سوف يقضي الله تعالى بينهم يوم القيامة ويبين من هو على الحق ومن هو على الباطل وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء أن الله يحكم بين الناس ولي يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا ومن فائد هذه الآية وأحكامها إثبات يوم القيامة وهو اليوم الآخر والإيمان به أحد أكان الإيمان ستة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل حين سأله أن يخبره عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره ثم قال الله تعالى: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخولوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم من أظلم يعني لا أحد أظلم فالجملة استفهام بمعنى النفي فلا احد اظلم من شخص أو طائفة تمنع مساجد الله أن يذكر في اسمه أي تمنع أحد الناس من دخول مساجد الله ليذكروا فيها اسم الله عز وجل بالصلاة وغيرها وسعى خرابها لأن منعها أي منع المساجد أن تدخل ويذكر في اسم الله خرب لها فإن عمارة المساجد إنما تكون بما يقام فيها من ذكر الله وبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين منعوها وكان لهم السلطة سوف تدور عليهم الدوائل حتى لا يدخلوها إلا خائفين أي لا يدخلون هذه المساجد إلا وهم في خوف وقلق والضراب من من المؤمنين الذين آلت هذه المساجد إليهم وقوله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هذا النفي أن يحتمل أن يكون المعنى ما كان لهم شرعا أن يدخلوها إلا خائفين أو ما كان لهم قدرا أن يدخلوها إلا خائفين والمعنى كلاهما صحيح لهم في الدنيا خزي أي عار وذل ولهم في الآخرات عذاب عظيم ينالون بعد العز والسلطة والغلبة ينالون ذلا في الدنيا وعذابا عظيما في الآخرة من فوائد هذه الآتة وأحكامها تحريم منع مساجد الله من أن يذكرى فيها اسمه ومن فوائدها وأحكامها الإشارة إلى أن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل لقوله أن يذكر في اسمه وقد جاءت السنة مصرحة بذلك فالصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا جاء فجعل يبور في طائفة المسجد فذجره الناس فانهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى بولة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصب عليه تنوب من ماء أي جلو من ماء لتظهير الأرض وقال للعرابي إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر وإنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن فوائدها الإشارة إلا أن يتعلق بأمور الدنيا من بيع وشراء وإجارة ونحوها لا يحل إلقاؤه في المسجد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم من يرتاء في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا وسيأتي تقية الكلام على فوائد هذه الآية وحكامها في حلقة مقادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته